لَمَّا الثَّيئَسُوا مِنْهُ خَلَفُوا نَجِيًّا هَٰذَا كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاكُمْ قَدْ خَذَعَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ هَٰذَا خَذَعَ عَلَيْكُمْ موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلنبرح لرض حتى ياذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين